الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الوفاء عبد القادر يقدم لكم هذه الماده قدم لي صحيفه او قطعه من صحيفه فيها مقال ويطلب منا ان نعقب على هذا المقال وما عارف دي صحيفه صحيفه صحيفه من الصحف السودانيه زي مجنيه ها الاهرام صحيفه الاهرام لانه جاب لي قطعه من الصايبه في الخبر والخبر بيقول الغفشاوي دعت لحق دعت الحكام المسلمين لاعلان الجهاد ضد العدو الاسرائيلي ده كلام ما فيه مشكل ان يجاهد الله المسلمون العدو الاسرائيلي دي في باب التعميم ما فيه أخلاف. فيه في خلاف في خلاف لكن بيبقى صفه الشروط وانتفا شنو؟ الموانع 200 جاي نحن بنحتاج في نهايتهم الحاكم براو بجايد ولا بجايدوا مع الامه اذا عد حكام المسلمين مشو حكام المسلمين ده يعني تلملوا براهم وكده يمشوا جادوا ولا دارين امه تمشي معهم نحن بنقول في الرد على هذه هذا العنوان الثاني انه هم محتاجه الى ان تتمسك بدينها اولا قبل ان تجايد والله صحيح نعم بدها تاجر تربيه المساله بتاعه نجاهد امريكا ومظاهرات سائب الكواريج ده ما بنعتبرش حاجه يعني بنعتبر ذا الكواريج سائب جااهد في مسيره بكره غدا ما تخرب من ليه لضرب سفينه او جااهد امريكا جااهد ربنا يا حميكا جااهد جااهد يوم جااهد يا زول ما احتجاج ثاني مشيت على القصر الجمهوري ني لكن ما جاء حتى كل وقته ذهبت مجموعه من المجاهدين يا زول مجموعه شنو معاهم صوفيه ومعاهم دلعقيه وبتاع ولا بده تاجي ولا جهاد ذاتكم تربيه هو تاجي للتربيه اول ناساتوا يلتزم لانه انا قلت لك قبل كده الله ما بينصرك ساكن ما بالكتعه نعم ومش بك رهيتك لا اسرائيل ان تنصر الله ينصركم لازمته بحرب الله عز وجل جوب بتفتح والناس بتطوف حول هسامكي بعدين الناس البابين جهاد بس اسرائيل السؤال المرفوع للاخوان المسلمين اللي معشل غبشاوي من جماعه الاخوان المسلمين انا بعرفهم منهجها معروف عندي لكن في سؤال مرفوع لجماده الاخوان المسلمين والغبشاوي اا شك مو جهوته وفلياد نحن بنجايد اسرائيل عشان كانوا عشان اسمهم اسرائيل ها عشان ما سودانيين يعني ولا كيف الحال يا حاج قال جايد الكفار والمنافقين واغلط عليهم هني بعدين مطلوب من الغبشاوي تيجي تمشي معي ها وتجيب معها جماعه ها و حكام المسلمين اديك حماد النيل هنا تقدرين دي الدي الدي انا ما اعرفش جاهد اسرائيل لكن دار اوريك معلومات صيحه عشان الناس اللي بجاهدوا هم ده جاهدوا جاهد الحاكم براو مش بجاهد الامه تعال اوديك حماد النيل هنا في جماعه باركين اللي ظلميت كانوا دود زمان ما في يعني باركين ساق لله وكده هجي بعدين ساعه قابلني بارق جوه وفي جماعه نفسين شعرهم كده وفي جماعه طاله ماسكين نوفه ينططوا وجماعين دحوبة وشلة بتاعين شاي وكبكبك وترمس وحاجة باردة وجنزبيل ده كله فيه ديل بجاهده؟ ياسفل جيل ما بجاهده ديل دارين جياد ذاته ده مش شرك ذاته ودارك تجيب لك بسطونة بس مش بتجي مرات كيش ابتعتها النظام العام القوف فارج تماطي بتدوك بسطونة وخداية يوم واحد ما جاتك الشهنة حصل جاد؟ يوم واحد انا دارين بس يوم واحد بس اي جاي لين معي كل شويه فل لمين زهر حم ديو بساطين بس عشان نستثيب النادل بحد سف دي كش كبير عشان نقول للكفر انتبهوا ما تعالوا ما عندهم رخص بيبيعوا خف كباج وبيحجوا الميتير وكده تعال يا اخي معايا اديهم كل واحد بصونه عشان انا مودي استريح ذاتي يا زول الكهرباء دي بتتكلم ما عارفه الحاصل والله دي والله ولكلمات ساي احنا احنا بنقطع او قلوبنا تتفطر والله تقول انه بنحب اليهود لا لكن احنا ذاتنا بنحتاج الى تربيه والله صعب وذات بتحتاج الصوفيه دهك جهاده يا ده, ده جهاد هناك يا جماعه اخوان مصريين في قرن عربه تحتاج الى جهاد في العوضه منهج قوي لكن وين وين الجماعه اللي جهادوا انا كل حال خليها خليها مش للمقال بتاعه عشان اوريك الهوس بتاع الجهاد قال بيتكلم اتكلمه صعبه اعقل قالت اعلى البروفيسور عائشة الغفشاو من جماعه الاخوان المسلمين هي من من تنظيم جماعه الاخوان المسلمين ومنهج جماعه باثمو ومنهج منحرف في في شنو في في السر منهج منحرف وهي واحده وما اقول لك على ذلك نجي نغير لك كلامك المره انت عارفه ان منهج منحرف ما ماشي على منهجنا مع سلم قال قالت ان الخبيني رد وحده دي, دي الغفشاو قالت جاد العدو الاسرائيلي دار جاد الخبيني بوري لك الحاصل ده سنه ان الخبيني اعاد للمراه المسلمه قوتها اللهم على الخبيني تبا على الخبيني وعلى من يدير دين الخبيني اذهب باللعنك الخبيني ذاته اعاد المراه المسلمه قوتها وعقلها وعفتها وطهارتها ودعد الى العمل بنصائحه نصائح الخبيني وان جعل الغرابه له دليلا يمر به على جيف الكلام اذهب صنه وريك الخبيني ذاته وانه كلامه ده خلاف الحقيقه جهلا او تجاهلا وانا اعرف ان ما تعرفي عن الخبيني انا عارف ان نصر بكورك الخبيني وميرفعوا ويهدوا الايران ما عارفينها حاجه وده جماعه اخوان مسلمين كلهم على مستوى الكره الارضيه لازم السودان بعد كل الكلام ده الخبيني قال ودعت العمل بنصائح الداعي الى وحده اهل الاسلام والتقريب ده الخميني بين السنه والشيعة والوقوف صفا واحدا في وجه العدو الصليلي ودعت حكام العالم الاسلامي دي الغفشوي لاعلان الجهاد بعد القامه اليهود بمهاجمه قافله الحريه السلميه التي تنقل الكساء والدواء لاهل فلسطين وبعدين وكبار المحدثون دعوه ثاني بعدها برضه اخو مسلم في ذكر محاسن الخميني واعتلى من امام منصه التعبير البروفيسور عبد الرحيم علي اخو مسلم ادي وصلنا والدكتور ربيع عبد العاطي مع الجماعه والاستاذه من بنان تطلع معنا يا جماعه وشكل حضورا انيقا في المقاعد الاماميه الشيخ ابراهيم السلموسي السنوسي شعبي تابع التراب اخو مسلم هاي. كلهم ادي وصلنا والشيخ الادريسي شيخ الطريقه الادراثيه طب لهذه الطرق وهذه الضال دينا الدهرين يجاعدوا ذلك الشتب الشيخ الطريقة الإدرسية والممثل الكبير الهادي الصديق <تصفيق> والله يضعي عدنا الدهرين والشاعر مصطفى وضل مشار وضاقت القاعه بالحضور المميز لأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الاطروقه الصوفيه تبا لما يسمى بالتصوف ها وطلاب الخلاوي وطالبات جامعه القران الكريم ومدروبات لاميه واستقبل برنامج الاحتفال الذي قدمه دكتور عايد ابراهيم عوض اخو مصلي فيمكان هذا بافل من الانشاد الديني والمدايح النبويه بصوت اولاد الشيخ بريل لازال <تصفيق> بعدين يا اخي نحن لمتين نخلص نخلص متين احنا وبعدين يذكر ان يذكر ان الامام روح الله الموسوي الخميني ولد في مدينه خبيين يوم 24 سبتمبر 1902 عليه لعنه الله يعني الخبيين ليه الكلام عايش الغبساوي من الاول ووريها انه كلامه داخل في الحقيقه قالت انا الغبشاوي بان الخبيني اعاد للمراه المسلمه قوتها وعفتها واكثر مذهب اساء للمراه والله صحيح اكثر مذهب اساء للمراه المذهب الشيعي انت عارف كده وخاصه الخبيني ليه قال قال اللي هو صاحب الكافي الكليني من لم يذين بالشيء بالمدعه فليس بشيعي وقال المدع دين ودين ابائي ده عند الشيعة عندهم حكايه نكاح المدعه ودي مثلا تعلق بالمره مش كده المذهب الشيعي بيبيح نكاح المدعه ونكاح المدعه ده نحن في تقديرنا هو اساءه للمراه يساو الميسا هسه نحن كأمة مسلمه ها كؤمه مسلم نحن انت هل هل تدين انت بنكاح البدعه نكاح البدعه في في الحديث الموجود في صحيح الامام مسلم ان النبي سلم نهى عن البدعه ولحوم الحمر الاهليه عن خيبر خلاص نكاح البدعه حرام حرام ونكاح مركه البدعه كان موجودا في البدايه ونسخه النبي أن سلم انه الرجل يقيد على المراه حتى بالمواعيد يعني دي تني ومدربان اهي شفت لك واحده اهي عجبتك اهي خايف مراتك تخنقك وكده وتطلع روحك اهي تقول لها مدعه مدعه لان هم الاولاد دي صعبه جدا بقعد معاكم زي سبع ايام بكلم المرا كلها انا سافرت بلسودان اه بيرقود معاها سبع ايام لان انتهى الشغل عليك ده مكح المدعه ده مكح المدعه مكح المدعه بمذهب الشيعة وهذا قال به الخميني ذاته لانه هو من الشيعة الاثنا عشرية والمذهب ده كما قال شيخ الاسلام الشيعة الاثنا عشرية كفر كفر على التعميم يعني التعميم المذهب بتاع الاشيع بتاع الخبيني ده مذهب بتاع كفر اول شيء اباح البدعه واستحل ما حرم الله بل قال الخبيني بنكاح البرئه في دورها نقلا عن صاحب كتاب بحار الانوار قال ويجيز الشيعة نكاح المرأة في دورها والله يزعي السيد ما يسأل المرأة دي عددت الخمين يا عيشة الغبشاوي يتتكلم بشكل الخمين والخمين الشيعي إثنى عشر والشيعة الإثنى عشرية بيبيح إثيان المرأة في دورها وقد حرم ذلك أنا أبعى السلم قال من أتى إمرأة في دورها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد عند الشيعة بيقول لك لا عندهم حلال هذه هل هذه هل هذا عدل للمراهقه الكلام موجه لللي عايش الغبشان هل نكح المره في دبرها كما تقول الشيعة ويقول بذلك الخميني قاتله الله هل هل هذا يعني عفه للمراه انا قلت لك ان الغبشان ما اعرف حاجه والله ما اعرف ولاخوان مثلي ما اعرف حاجه عامه سبب الشيعة اصلا ويقضي إساء للمرأة في المسهب الشيعي ولذلك قال صاحب كتاب لله ثم للتاريخ دواحي الشيعي رجع كان من المقدمين عند الخميني بعد رجع منهم نقض المسهب الشيعي ونقض الخميني قال وقد قمت أنا والإمام بزيارة إلى قرية من القرى وكان ده قبل الخميني ذات السلم السلطة قال وكان احد الذين في القريه شيخ يعرفه الخميني فتشرف فتشرف بشلون قال تشرفت بنزول الخميني عنده ده ده صاحب الخميني ذاته قال وكانت له ابنه الكتاب قاعدين دفتر بجولك كانت له ابنه عمرها يقارب الثمان سنوات ثمان سنوات والله زين قال فطلب الخميني من ابيها ان يزوجها اياه مدعه ده, ده الخميني ما عنده زواج المدعه وبعدين جاء ولد ذاك المثل شيء قالوا يجوز نكاح الصغيره البنت الصغيره ده عند الخميني قال فزوجه اياه يعني مدعه صغيره مش صغيره الخميني قال لابيها بتك دي حاجه ما تنين وطبعا نكاح المدعه ده كثير الكلام ده فقبل لمش في الفترة اللي قاعدت إياه نقضي يا زوج عليه فبعنا المدع عندهم، هذا الشر بالخمينة قال فزوجه إياه مدعة قال وسبعته يعني صوتها وهي تصنخ يضاجعها عن خمينة وهي بنت السمال سلوات هذا تاريخ الخمينة تاريخ سيء، تاريخ عاثن تاريخ مرن ده تاريخ الشيعة الاثنا عشريه اللي بيشكل عايشه الغفشاوي اللي هي بتتكلم عن الخمين وتقول عاد للمره فتا وعاد للمره كرامتها وهم اضطلق القلا اذد من اثره الى المراه مذهب الشيعة الاثنا عشريه يقولوا الخمين في كتاب الحكومه الاسلاميه انت قراته الغفشاوي ما قال لك الكلام ده ما دي خطبه مش عارف الحلقه وهو عشان كده الناس دول بيطلعوا الاسلام بهذه التصريحات ما ينفعوش بيقول الخوميني في كتاب الحكومه الاسلاميه معقول ده ده يقدم دين ومت مسلم قال ان لدينا باطشيه الاثنا عشريه ده مثل النظر الخوميني ذات في كتابه كتابه في السوق اسمه الحكومه الاسلاميه بيقول الخوميني عليه لعنه الله ان لدينا كتابا ان لدينا مصحفا يسمى بمصحف فاطبه فالنعنس يعني شاهد حيث التاليسنا عشرية اللي هو الدين عندنا قال مصحف يسبب لمصحف فاطمة عندهم كتاب دين براهم عندهم قرآن براهم الشيعة قال يفوق المصحف الذي في أيدي المسلمين ضعافا مضاعفة قال أكثر من المئة واربع طائر سورة المصحف بتاع فاطمة عندهم أكثر من شنو مئة مصحف قدروا مرات وبعدها قال وليس فيه آية واحدة من الآيات التي في مصحف المسلمين ده لأن ده مصحف بلاوه ده مسلم ده مسلم الكلام موجه لعائشة الغرشاوي ولكل أخ مسلم يرى أن الشيعة هؤلاء ينبغي أن تكونوا نالكة وجهة نظر وتقريب بين يوبيعهم أنت بتغريب بين الكفر والإيمان بتلموه ما بتلموه يا أخي ممكن تقترب مع واحد مسلم لا يدقكم في تقارر اختلف معا في مساله في القف في السدل عليه ما بنمك دخل اخي المخلاف سايح ها قال امام ياتي بسم الله الرحمن الرحيم في الخلاف واحد ثاني يقول لا تقال سرا لغايه الممكن في حاجه زي دي لكن زور بيقول عنده مصحف والكلام للغبشاوي وللاخوان المسلمين الخميني الكابو قاعد ندور تجيبه له بيقول بان له مصحف هو والجماع الذي الذين يؤمنون به دي اه هو ضعيف المصحف هاي المسلمين وليس عندهم مصحف براوي ويقول في الكتاب دال الخبيني كتابه نفسه دال بالشكر القمشاوي بتقول يقول الخبيني ان لائمتنا فالائمه بتاعنا الائمه ال12 الشيعة الاثنا عشريه قال ان لائمتنا ده كلام الخبيني بيقول ان من ضرورات مذهبنا قال لهم مذهب الشيعة الاثنا عشريه ان لائمتنا مقاما لا يبلغه رسول مرسل ولا ملك مقرب الايمان بتاعن هما بيعتقدوا فيهم ال12 بيقولوا دين من اهل البيت قال ده افضل من الرسل ذاته الاطهار بتاعنه وبعدين قال افضل من الملائكه ذاته ده معقول الخمين ده يكون مسلم يا اخي الخمين عنده على سنه كافر معلش انت تقول قاعد تقول ممكن انت تقول لي يا اخي يا اخي انت بتكفر الناس وتمشي لكن انا لما اجيبك هنا و أجيب لك كلام الخبيني و أخذتك في حطة ضيقة أنت فعين بكلامي؟ فيبقى يعني كون سرق دي عشان كده كنت لك جماعة إخوان المسلمين خليط جامع مع هدو المجموعة بتاعهم لم يقل لك كان معهم شكر الخبيني و كان معهم الإدريسي الإدريسي و معهم الهادي الصديق و معهم الشاعر و دين بتاع خوص الدين بتاع الشاكية تبقى أخو مثلم أنت بس تكون عندك ولا أبس أنا ما كنت معهم في يوم العيام مع الجماعة دي كنت معه والله صعب انه انت يكون عندك ولاء للجماعه وتجيب جماعه تجندهم يقول له الاخير اي يا جماعه هايل ما انت لكش مره صوفي جيبوا مرحب بالصوفيه بيضرب البتاع جيبوا جيبوا جيبوا جيبوا يا زول يجيب انتوا جيب ساكد انت بتجيب ساكد دين منحرف يا اخي دين بتاع حسن البنا المصري دين منحرف دين بتاع سلطه دين شدد شمل الامه الاسلاميه فارق منهجنا بنسلم كتاب وسنه على فهم السلف الصالح فاهم ده بعدين الكلام ده قال بمناسبه يذكر الكلام ده قال كما, كما وذته وذته يا السيد هاجر المرز احمد احد كبار كان بيتكلم عن مساله فاطمه فاطمه الزهراء والاحتفال بميلاد فاطمه الزهراء كلمه الزهراء دي ذاته الزهراء دي عارف كلمه بتاع الشيعة سؤال يقول لك فاطمه الزهراء صلى الله عليه وسلم دي قال لهم الرسول قال عنده اسم فاطمه الزهراء الزهراء دي جابها منو ومعناها شنو ذات انت عارف عنها حاجه ما تعرف عنها الزهراء دي كلمه بتاع الشيعة جابوها وعقيدتهم فيها انه فاطمه الزهراء في عقيدتهم في فاطمه قال انها لم تحي ما بيطيب عشان كده اسمها فاطمه الزهراء ما بيطيب كل خلو لانه عندهم اذا حاضض دبل حيض نجس واذا نجس دبل حيض ما ممكن فاطمه بنت رسولك وبالجمله جاي يا, يا زباله يا عب يا شيعة يا شيعة يا يا دجالون يا كذابون ما يا طيب ولدت كيف <تصفيق> ولدت كيف الحذر والحسين اذا كان به حيض وده كل يوريك الغلو، وده كلها عقايدة بتاعة متصوفة والشبكة واحدة طوام كان إدريسي ولا سماني ولا ينكردي عندهم غلو في الأشخاص الصوفية والشيعة عندهم غلو فاطمة مكانتها مرتبعاً إلينا ما عندنا شك في بيت النبع صلى الله عليه وسلم مكانتها فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنه مكانتها محترمة عندها للسنة والجماعة لكن ما تغلو فيها وتقول تقول ما بتخير انت يا ذات تنكر سنة من سواء الله عز والكونية اتكلموا في علي لغاية ما طلعوا عن لذاك انت عارف كتاب اللي هو كتاب بحار الأنوار بيقول صاحب الكتاب هذا من اسم المجلسي دعا الأشياء قال وإن الذي يحاسب الناس يوم القيامة نياب عن الله هو علي ابن أبي صالب فيضخل من يشاء الجنة ويضخل من يشاء النار ها ها ها عادل علي اللي سلم مفاتيح الجنة, الجنه لكن انت كشيعي تقول ماذا الصوفيه الكلام ده ماذا الصوفيه والشبكه واحده دل وانا ذات مستغرب ده, ده استقالوا ماف... ماسك مفاتيح الجنه عليه يدخل الباب يدخله والمرجله دخل ادخل ده ياخد ده منون ده للشيعة لما انت قلك قد الصوفيه الصوفيه برضه قالوا لا عندنا زربا برضه ماسك انا ما عارف ده قلاع من علي ولا علي قلاع منه لما تقرأ ترجمة الدسوق فالمدح والبرهي في مصر المؤمنة وبدسوقنا الهايم في حب الله وسيد الشعراني الناشر لعلم الله اكتاري ما الشعراني ده وثق خلاف وعنده كلام بتاعك لسدفنا ماذا رجبه ليه مملكين جبتوا لكن ماذا رجبه تاني لكن من ضمن ما ترجم له الشعراني ترجم للدسوق وشوف الكلام بتاع الشيعة وبتاع صفية واحد ولا ما واحد ومغالطة في نفس الوقت هو واحد العقيده لكن مغارطه ده اشياء قالوا ما اتكل مفاتيح عليه يدخل الدار يدخله ومرقه الدار مرقه النار ولا الجلد لما تقرا ترجمه الدسوقي في طبقات الشعراني قال الدسوقي ده قالوا كلمات الدسوقي قال الدسوقي انا خاطبت الله على عرشه هاديك القطعه بتاعت الدسوقي الصوفي قال له هي صح وما انا ما طلع لي الله انه ما يطلع لي الله هذه الصوفي عندهم ابوك الشيخ بلع امبارح كان بتونس مع الله ولا ده شيء عادي عندهم بكتبوا كده انت تصدق ولا ما تصدق انا بجيب لك الكتب بس اتحداك معايا الكتب بتاعت الصوفيه قول لي انا ما سمعت لكن ما قريت هاي الكتب قاعده هما ابو عبد اب ابن نجران احنا عارفيننا انت ما انتك عفته ساي ما عارف حاجه انكتب للشيخ قال صلاه الرسول قال يا ابن ده قال لك طلع لي في اما فوق خليني يصلي عليه بيصلي عليهم قالك د سوقي انا خاطبت الله على عرشه داير الكتاب بجيبه ليه اشتريته من السوق غله داير محله وين في دار السودانيه للكتب يثبت طبقات للشعران بخصوص الاولياء والصالحين المصريين طبعا باير بتاع السودانيين بتاع وضيف الله قال انا ده الدسوق بيتكلم عن نفسي لسه انا مفاتيح الجنه بيدي خد بالك انا مفاتيح النار بيدي ومن زارني اسكنته جنه الفردوس اهمش في سؤال الشيعة قالوا ماسيك علي انا مفاتيح بتاعه الجنه والنار في في كفر الشيعة قالوا ماسيك علي ابن ابي طالب ال ال هو الدسوقي قال ماسك انا انكم مفتاح <صحفي> ونحنا بتدخلونا انت بتدخلناها اصل صرتم الدسوقي بتدخلنا كلكم انها ده حقك ابوك حقك يا عواش شفت بتاع صوفيه ساليدوا مع ذلك جماعه اخوان الصفا يلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله تعالى وصلى اللهم على محمد